وخلق كل شيء فقدره تقديرا وَقَلَقَ من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.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 وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض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 سفيرة وإذا ألقوا منها مكان وضيق مقرنين. دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون لَهُمْ جَزَاءٌ أَوْ مَصِيرٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون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 لقد استكبر في انفسهم واتعوا توا كبيرا لقد استكبروا في انفسهم واتعوا عتوًا كبيرا يوم يرون الملائكه تبشرا يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكه يكتلا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترقيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولاد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 وعادا وثود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال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 هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا رايت من اتخذ الهه هواه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 هارا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وان من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا من وأناسي كسيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين, فلا تطع الكافرين كافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وهذا ملف أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 فَأَلْبِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ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 الا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيٌّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يُجِزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَعُهُ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما